وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشا من ناع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين على الحرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف بِكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْكَ الصَّرِيمُ فَتَنَادَوْنَ صَبِيحٍ أَن يَرْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضهم يتلاومون قالوا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربنا جنات النعيم أفنجعل المصريين جل جريم ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون